أئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كن أنتم إيانا تعبدون، فكفّ بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافل. هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت. وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون